بعد ذَلِكَ لَم يَتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبَعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَلِيْلَ خَلْقِ رَافِلِينَ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 فقال الملاء الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أي يتفضل عليكم يريد أي تفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكتا ما سمعنا بهذا في آباءنا الأولين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 إِنَّ ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَمُبْتَلِئِينَ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ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 وَاجْعَلْنَا بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمت واحدة وأن ربكم فاتقون فتقطع أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين